بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله إمام أنبيائه وخاتم رسله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه ليلة الجمعة في شهر من أشهر الله الحرم في بلد الله الحرام وهذه الجموع التي قد أقبلت متوافدة تأم بيت الله تريد حج بيت الله الحرام هذا العام يلفت نظرك أنها أمم تكاثرت مختلفة الأجناس والألوان مختلفة الأنسام والأعراق مختلفة القبائل والبلدان والأقاليم والأقطار لم يجمعها نسب ينتسبون إليه ولا بلد ينتمون إليه ولا لسان يتكلمون به ولا عرق ينحدرون منه جمعهم هذا الدين العظيم وأنت يدهشك ايضا للوهله الأولى وأنت ترى هذه الالوف المؤلفة التي تبلغ مئات الالوف المتضاعفة وهي تأتي هذا المكان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه لا بدنك عر يرجع بك التاريخ من ها هنا من عند الكعبة يرجع بك التاريخ إلى ما قبل ألف وأربعمائة وست وثلاثين سنة لترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا وحيدا طريدا يخرج مهاجرا لا يجد من ينصره ولا أهل مكة يتبعونه فتدور الأيام دورتها ويعود الزمان قرونا متطاولا وإذا بامم البشر من الصين شرقا إلى بلاد الفرنجة غربا هي تأتيها هنا تقول أشهد أن محمدا رسول الله فتأتي طواعية مذعنة مؤمنة بهذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام ليت شعري إذ هاجر هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه في الغار وهما يخرجان ليس معهما إلا الله كما يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ويقول يا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وإذا بالأيام تدور فتأتي الأمة كلها من كل لون من كل جنس من كل بلد وهي تأتي تأم بيت الله الحرام تحج على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزور المدينة النبوية فتلقي السلام هناك بأدب وحب واحترام وشوق تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجها الله به من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإسلام من الضلال والغواية إلى نور الهدى والجنة التي يرجون مقابلته عندها عليه الصلاة والسلام كلما أقبلت مواسم الحجيج والعمار يثور هذا المعنى العظيم في الأذهان وأنت تقرأ هذا في الوجوه وتلحظه في المعاني ومما يزيدك في هذا الباب إيمانا حبا صدقا في الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنك وأنت تقرأ سيرته وتستعرض شمائله تندهش وأنت تقرأ اختلاف الأحوال وتقلب صفحات الزمان فإذا بوعد الله يتحقق وإذا بنصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تبلغ الآفاق ليست نصرة تتجاوز مكة إلى المدينة عبد الله، لكنها النصرة التي تبلغ شرق الأرض وغربها. فتاتي الوفود طائعة مقبلة منقادة مسلمة مؤمنة، بل محبة ناصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلبها على قلب رجل واحد في الطاعة والإيمان والمحبة والاتباع. والأمة كلها لسان حالها نحري دون رحلك يا رسول الله. وعرضي دون عرضك يا رسول الله هذا المعنى العظيم أيها الكرام عندما نعيشه مع الأفواج المقبلة إلى بيت الله الحرام فإنه والله لا يزيد في القلوب ما أشرت إليه من معاني الحب والاستمساك بعرى هذا الدين العظيم هذه الليلة الشريفة التي نستكثر فيها من الصلاة والسلام على سيد الأنام إنما نحوز خيرات لذواتنا نحوز البركات والصلوات من ربنا بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر عشر صلوات بكل مرة تصلي وتسلم على حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم هذه الليلة الشريفة التي نجعل فيها من صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام حسنات في صحائفنا تتتابع ونورا في قلوبنا يتألق وبركة أيضا في حياتنا تنتشر نحن إنما نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام نبتغي بذلك اجرا وثوابا ونبحث ايضا عن راحة قلب وطمأنينة بال وإشباع حب في الفؤاد نحن ايضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نعزز الإيمان ونغرس عرى الطاعة والاتباع في القلوب المؤمنة المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أيها المحبون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام شجرة تنبت في القلب ألا فروها بكثرة الصلاة والسلام عليه وليروي كل منا بذرته وغرسته وشجرته حبا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن أعظم ماء للحب تروى به شجرة المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو ما أنتم فيه من تصفح سيرته وقراءة شمائله وللطلاع على هديه وأخباره وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام والله ما تعاهد محب غرس المحبة في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك لأنه علم يعزز فيه معنى الطاعة والإيمان لأنه دين يبنيه على صرح وثيق في قلبه لأنه حب يتنامى قلب الصفحات وأنت تقرأ وتتعلم وتستمع ما يزيدك حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المباركون في كل ليلة من ليالي الجمعة يبحث المحب عن سبب ما يدعوه لكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد الدافع في ذاته كافيا جلس مقبلا على الصلاة والسلام على رسول الله وينظر إلى ليلة الجمعة أنها عندما ساعات وتنقضي لكنها إذ تنقضي مع طلوع فجر الجمعة فإنما يسبق فيها أقوام ويقصر آخرون وكذلك الشأن يوم الجمعة يوم الجمعة منذ أن يبزغ فجره وحتى تغيب شمسه إنما هي ساعات وتنقضي والله لكنها إذ تنقضي فإنما ينكشف أقوام سبقوا وآخرون قصروا أعني هذا الباب العظيم في الاستكثار من الصلاة والسلام على النبي الأمين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وأنت تجعل عنوان ذلك أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فكلما بلغت رقما وتجاوزت عددا لا يزال هذا حاضرا أمام ذهنك أكثر فتزداد منطلقا وأنت تعلم أنه ربما ثمت أقوام سبقوك في هذا البام فلا تألو تتابع الجهد والاستكثار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل المحبون من أمته عليه الصلاة والسلام يبحثون بشوق وحب ورغبة في كل أمر يقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا أنه ما اقترب أحد من هديه إلا وجد البركة في حياته والله ولستكثر أحد من سنته إلا عاش على خير ومات على خير وما تمسك محب بخطاه صلى الله عليه وسلم يتتبعها ويقفوها يتعلمها ويعلمها وينشرها في العالمين إلا عاش من المباركين في هذه الأمة كيف لا؟ وقد جعل عنوان حياته هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الذي نتدارسه وافتتحناه في مجلس ليلة الجمعة الماضية. وهذا مجلسنا الثاني بعون الله نتم فيه مقدمة المصنف في القاضي عياض ابن موسى ليحص برحمة الله عليه الذي وضع هذا الكتاب ليكون سفرا يقتدي فيه الناس ويقتفون ما صاغه رحمه الله وصنفه من النصوص من آيات الكتاب العزيز وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآثار السلف رحمهم الله تعالى في بيان معالم هذا الباب الكبير حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجعل قبل الحديث قبل الحديث عن حقوقه جعل قبل ذلك بيانا عظيم منزلته عند ربه وهذا أصل عظيم ثم شرع رحمه الله في تتمة أبواب وفصول الكتاب تأبى الحروف, تأب الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها محمد قلت فاخضرت ربى لغتي وسال نهر فرات في بواديها وقف المصنف رحمه الله أو وقفنا في الحديث عند كلامه في المقدمة لما ذكر تقسيمه للكتاب قائلا رحمه الله ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهد تأصيله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة قال رحمه الله ولما نويت تقريبه يقصد الكتاب بأبوابه التي اشتملت عليه وسيسوق على سمعك بعد قليل عناوين أبواب الكتاب وتقسيماته وفصوله قال ولما نويت تقريبه أي تقريب موضوعات الكتاب ودرجت تبويبه أي رتبت أبوابه متدرجة تنتقل بك من خطوة إلى التي تليها بمنطقية علمية رصينة مفهومة ومهدت تأصيله أي جعلته جعلته ممهدا سهلا للسالك فيه يسير للقارئ والمطالع فيه. قال وخلصت تفصيله يعني أنه ميز وبيّن أبواب الكتاب وفصوله على نحو واضح مفهوم لمن يقرأ أو يطالع. قال وانتحيت حصره وتحصيله يعني قصدت أن يكون محصورا محصنا في متناول اليد. قال في جواب الشرط في قوله ولما قال ترجمته أي عنونته أو سميته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت ترى رحمك الله أن المصنف رحمه الله تعالى قد صرح في مقدمة كتابه بعنوانه وجرت عادة المؤلفين والمصنفين أن يذكروا أسماء كتبهم وعناوين مؤلفاتهم في مقدمات الكتب إلا ما ندر لأن الكتاب بالنسبة للعالم والمؤلف كالمولود بالنسبة للوالد والأب وإنما عاش العلماء حياتهم وكان نتاج ثمراتهم هو هذا مدونات علومهم ومؤلفات ما فتح الله به عليهم من النور والعلم والهدى والعالم بكتابه فريح فخور شريف بما اتاه الله تماما كالأب يفرح بولده ويفخر به ويأنس به كذلك العالم مع كتابه فكتاب العالم ومصنفه ومؤلفه هو تماما كولد الأب يختبر يختار له الاسم المناسب قال رحمه الله ترجمته أي عنونت له أو سميته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى الشفاء مقصورة من الشفاء يعني جعل كتابه شفاء يقصد بالشفاء شفاء العليم وشفاء قلب المحب ليروي ضمأه وينعش فؤاده فيكون المحب فيما يعالج من آثار محبته كالعليل وهكذا كان الشعراء ولا يزالون يضربون مثلا بالمحبين إذا بلغ الحب درجة الهيام في قلوبهم فإنهم يوصفون بالعلة والسقم والداء يجعلون الحب داءا ومرضا وعلة وسقما لما يصيب الحب في القلب من آثار تجعل صاحبه كالعليل والمرير فيكونون كذلك يبحثون عما يروي هذا الضمأ وما ينعش الفؤاد وما يزيل علته فلما كان وصف المحبين فيما يصيبهم من آثار المحبة كأصحاب العلل في عللهم أصبحوا يرون, يرون أي شيء يعالج الحب الذي قد ابتلي به أحدهم بالشفاء والدواء والترياء من هذا المعنى المجازي اختار المصنف رحمه الله عنوان الشفاء لكتابه فكأنه يقول أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد بلغت بهم المحبة اضطراب القلب واشتغاله وهم يبحثون عما يسكن هذه المحبة وينعش هذه القلوب حبا وطمأنينة دونكم ما في الكتاب من الأحاديث والسنن والآثار فإنها دواء لتلك المحبة وشفاء لتلك القلوب المحبة فسماه بالشفاء وجاء الاسم مقصورا يعني من غير همز الشفاء ويجوز في اللغة إثبات الهمز وحذفها ليتكون موافقة في الاسم لاخره بتعريف حقوق مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر بعض المترجمين للقاضي عيام أنه عوتب رحمه الله على كثرة محبته لكتابه الشفاء وكثرة عنايته به فأنشد في ذلك بيتين يقول فيهما فقالوا أراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى فقلت لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفاء وقصد رحمه الله الإشارة إلى هذا المعنى اللطيف البديع أن هذا الكتاب بما فيه هي دواء للمحب ليس المقصود بالدواء أن يذهب هذا الحب لا بل يجعله حبا مثمرا يرويه يرويه بما جاء في النصوص من الكتاب والسنة مما يثبت الحب في القلب ويجعله مثمرا لنتائجه من طاعة وحب واتباع قال رحمه الله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة سيطل الآن على مسامعكم تقسيم الكتاب وأقسامه وكل قسم وما يندرج تحته من أبواب وفصول نعم القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه وفيه عشرة فصول الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا وفيه سبعة وعشرون فصلا الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته وفيه اثنى, وفيه اثنى عشر فصلا الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفيه ثلاثون فصلا نعم هذه أبواب أربعة بوابها المصنف القاضي عياض رحمه الله في القسم الأول من الكتاب وهو المدخل المهم وهذا القسم الأول هو البوابة التي ندخل منها إلى مضمون الكتاب ما الباب؟ ما هذا القسم؟ قال القسم هو بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله نعم وهذا الأصل هو الذي ينبغي أن يدخل منه كل مريد لمعرفة الوقوف على فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى حقوقه على الأمة وعلى عظيم منزلته وعظيم ما ينبغي أن تعيشه الأمة تجاه حقوقه عليه الصلاة والسلام هذه العتبة الأولى التي ينبغي الوقوف عندها وهذا من روعه تصنيف المصنف رحمه الله ومن عظيم توفيق الله له في تأريف هذا الكتاب أن جعل مدخل الكتاب وعنوانه وبوابته الأولى هو إظهار مكانته العظيمة الرفيعة عند ربه سبحانه وتعالى فلاحظ ماذا سمى هذا القسم الأول قال في تعظيم العلي الأعلى يعني ربه سبحانه وتعالى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ثم قسم هذا الكتاب أو القسم إلى أربعة أبواب إذا هذا أصل يبنى عليه ما بعده فأي باب نتحدث فيه عن حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عظيم خلقه وشمائله وصفاته وسجاياه صلى الله عليه وسلم أو روعة اخبار حياته وما عاشه مع أصحابه وأهل بيته والناس من حوله صلى الله عليه وسلم وأي باب تتحدث فيه عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يمر أولا من هذا الباب ما مكانته عند ربه سبحانه وتعالى فصفح صفحات القرآن المجيد عبد الله وانظر في الآيات وقلب الصفحات لتجد شيئا عجيبا نعم لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه محمد إلا مرات معدودات جدا لكن الشأن في مقام عليه الخطاب في القرآن وما توجه إليه الأمر والنهي والحفاوة والرعاية وعظيم الثناء والمدح فأنت تجد في ثنايا القرآن وبين آياته وسوره مساحة عظيمة واسعة كانت فيها الحفاوة برسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه عظيم الثناء من الله على ربه على على نبيه صلى الله عليه وسلم كان فيه لفت أنظار العباد من أمته الذي هو أنا وأنت إلى عظيم مكانته عند ربه لتفهم إذا كانت هذه مكانته عند ربه فما مكانته في قلبك عليه الصلاة والسلام إذا كان قد وجد من ربه هذا هذه الحظوة وهذه الحفاوه وهذا الثناء وهذا المجد العلوي فأي مكانة له في قلوب المحبين من أمته اللهم صل وسلم وبارك عليه فكان هذا المدخل بابا مهمة وكان هذا التمهيد أصلا عظيما ينبغي البدء به وهذا من توفيق الله للمصنفين رحمه الله جعل هذا القسم الذي هو تعظيم الله لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله مقسما في أبواب أربعة الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه وستقرأ في هذا الباب في فصوله العشرة كيف أن الله أثنى على رسوله عليه الصلاة والسلام وكيف مدحه وكيف أظهر عظيم مكانته عنده سبحانه وتعالى الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا كيف كمل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المحاسن والمحاسن نوعان محاسن الخلق محاسن الخلق ومحاسن الأخلاق محاسن خلقته وهيئته وترى في ذلك جمال الصورة جمال العينين والأنف والفم والأسنان والوجنتين والشعر وكل صفات الخلقه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا في ذلك باب واسع في دراستنا لمختصر الشمائل المحمدية وسيأتي أيضا في هذا الباب من هذا القسم وهذه المحاسن في نوعها الآخر هي محاسن الأخلاق النبوية التي كانت ولا زالت الأمة تتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف كيف يتحلى البشر بالأخلاق ولطالما قلنا مهما تحل البشر بأخلاقهم فإن الأخلاق تحلت باتصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فوالله لا تعرف روعة الكرم إلا إذا ذكر مثاله برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تعرف عظمة الحلم والرأفة والشفقة إلا إذا يقيمت الشواهد لها من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف التواضع على عظيم معناه وتطبيقه إلا إذا بحثت عنه في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل مثل ذلك في الأمانة والوفاء والشجاعة والصدق والبر والإحسان وسائر الصفات التي كمله ربه بها حسبك من ذلك كله مهما طال بك الحديث واتسع الكلام وانتشر المقام آية في كلمتين اثنتين وإنك لعلى خلق عظيم ربك العظيم إذا وصف شيئا بأنه عظيم كيف تتصوره عبد الله خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام اختصره ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم هذا جزء يا إخوة ينبغي أن يملأ المحب به قلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتصفح معاني العظمة في أخلاقه أن يقف عليها أن يتعلم من هديها. أن يربي الناشئة والأولاد عليها أن تكون هذه منارات في الأمة عندما نتحدث عن الأخلاق عندما نضرب بها الأمثال عندما نعلمها الأجيال ينبغي أن نبتدئ وننتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق ولهذا خصه المصنف رحمه الله بباب مستقل في هذا القسم الأول في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا يعني كيف قرن الله له فضائل الدنيا بفضائل الآخرة منزلته الرفيعة في الدنيا بمنزلته الرفيعة العليه في الآخرة كل ذلك حرصا مصنف رحمه الله على سياقه في الباب الثاني وفيه سبعة وعشرون فصلا قال رحمه الله الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته الفرق أن هذا الباب يورد الفضائل والخصائص مما ثبت في الأحاديث الصحيحة والباب الذي قبله إنما هو وقوف عليها من خلال آيات القرآن فجعل ما ورد من الفضائل في القرآن في باب وما ورد من الفضائل في الأحاديث الصحيحة في باب وهذا من جمال التصنيف وجودة التنسيق التي صاغها المؤلف رحمه الله قال الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات نعم إذا كان الحديث عن مكانته عند ربه فلا بد أن تعلم أن للمعجزات الإلهية في هذا الباب حظا عظيما كيف؟ لما عظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى وعلت منزلته وارتفعت مكانته خصه الله تعالى من المعجزات والكرامات بما ليس لغيره من الأنبياء نعم كل نبي كانت له المعجزات الباهرات كل نبي اوتي ما على مثله يؤمن البشر وكل نبي آتاه الله عز وجل ما يؤيد به نبوته وما يعصم به رسالته ما يكون عونا له على تبليغ دين الله وعلى تصديق البشر وإيمانهم به عليهم الصلاة والسلام جميعا لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد خصه الله تعالى من المكرمات والمعجزات والآيات بألوان عظيمة أما قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر تفضيله على الأنبياء قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي كونه يخص عند ربه يا كرام بأعطيات دون باقي الأنبياء هل هذا إلا دليل على أن له من المكانة والمنزلة والحفاوة والدرجة الرفيعة عند ربه ما ليس لغيره من أنبياء إلا وكلهم كلهم نبي كريم على الله عز وجل لكنها درجات ولهذا قال ربك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونحن نؤمن أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد تبوأ من الأنبياء واسطة العقد فكان أوسطهم أزهاهم أبهاهم أعلاهم عند ربه درجة وإنما نقول ذلك لأننا نفخر به والله نفخر أن من أمة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام نفخر أن الله أكرمنا بهذا الدين وبهذا الكتاب العظيم وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فخرنا وحبنا وانتماؤنا يقودنا إلى العلم بحققية هذا الفخر هذا الباب من المعجزات والمكرمات والآيات البينات هو لون من مكانته عند ربه وعظيم كرامته عنده سبحانه وتعالى فانظر كيف ضوب المصنف رحمه الله ورتب هذا التقسيم في قسم واحد ليعبر فيه عن تعظيم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب نعم لما فرغ المصنف رحمه الله في القسم الأول من ذكر عظيم منزلته عند ربه كان هذا مناسب لأن يبدأ معنا الحديث في القسم التالي مباشرة ما الذي يجب علينا من حقوقه عليه الصلاة والسلام بمعنى أما وقد علمت منزلته عند ربه ووقفت على عظيم كرامته عنده سبحانه وتعالى فإن هذا والله يقودك إيمانا وطاعة وحبا لأن تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولها تقطر من ثمك بكل حقوقها بكل واجباتها تنقاد مسلما طواعية لا كرها وأنت تنقاد محبا مشتاقا مؤمنا مصدقا ثم أنت مستعد لأن تبذل كل ما له عليك من حق بأبي وامه عليه الصلاة والسلام فجعل المصنف رحمه الله هذا القسم الثاني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 وفضيلته وفيه عشرة فصول صلى الله عليه وآله وسلم فهذه أبواب أربعة جعلها في قسم حقوقه الواجبة على أمته صلى الله عليه وآله وسلم نعم. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب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 ويقدر العاقل النبي حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين هذا القسم الثالث في الكتاب وهو القسم ما قبل الأخير يقول عنه المصنف رحمه الله إنه سر الكتاب ولباب ثمرته كيف؟ هو بعد أن بين في القسم الأول منزلته عند ربه سبحانه وتعالى وبوب في القسم الثاني حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم يقول إن القسم الثالث هو سر الكتاب لأنه تناول الأمور التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجوز أن ينسب إليه وما لا يجوز وما يصح الحديث عن وصفه به وما لا يصح وجعل هذا في قسمين اثنين أحدهما في الأمور الدينية وهو الكلام عن عصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل يجوز أن ينسب إليه الخطأ في التبليغ أو المخالفة لأمر الله وما هي أقوال المذاهب المنتسبة إلى الإسلام في إثبات العصمة وما حقيقتها عند أهل السنة وأما القسم الثاني فهو الحديث عن الأوصاف البشرية هل يصح أن تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كانت صفات نقص هل ينسب اليه السهو والغفلة هل ينسب اليه الخطأ عليه الصلاة والسلام هل ينسب اليه التجاوز في القول أو الفعل هذا القسم الثاني في الكتاب إذن قسم يتعلق بالأمور الدينية في عصمة الأنبياء عليهم السلام وقسم يتعلق بالأمور الدنيوية وما يجوز أن يعرض أو يطرأ عليه من الأحوال البشرية ما الذي يثبت في هذا كيف نجمع بين النصوص كيف يقال في كل ما ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو القول الحق ما هو المنهج العلمي في إثبات ذلك كل هذا جعله المصنف رحمه الله محصورا في القسم الثالث من الكتاب قال فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا ما يستحق ما يستحيل وما يجوز الجواز والاستحالة الوجهان المتقابلان في الإمكان العقلي لأن الشيء إما ان يكون ممكنا عقلا فهو جائز وإما أن يكون مستحيلا فهو ممتنع قال ما يستحيل وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه قال رحمه الله وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات قال وهو الحاكم على ما بعده ما الذي سيأتي بعده في القسم الرابع هو الحديث عن حكم من ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا أستطيع أن أحكم على شخص بأنه انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حددت ما هي الأمور النواقص في حقه صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الترتيب العلمي المنطقي المتدرج المنهجي لما يبين لك ما الذي يصح وما لا يصح يعني ماذا لو قال قائل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينام ولما كان ينام كان يغيب عن حياة الدنيا بالنوم وصف النوم وهو طارئ بشري ليس كأصاف السهو والغفلة ليس كالفاظ الخروج عن طور الحد الاعتدال بالغضب والشطط نعم يغضب أحدنا فيخرج عن طوره ربما أحيانا بالغضب وقد يغضب الحليم وهو حليم فهل يوصف الغضب والخروج عن حد الاعتدال العقلي إلى الشطط في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا تأخذنا العاطفة وننقاد إثباتا أو نفيا في كل قضية تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المصنف رحمه الله هذا القسم الثالث هو البينة في هذا الباب يسوق فيه النصوص الآيات والأحاديث حتى نثبت ما نثبت عن بينه وننفي ما ننفي أيضا عن علم وبينة قال رحمه الله وعند التقصي لموعدته يعني عند استقصاء ما وعدتك به في الكتاب والتفصي عن عهدته عند القضاء ما تمر به من أبواب وفصول في هذا القسم يشرق صدر العدو اللعين يشرق أي تصيبه الغصة لما؟ لأن العدو إنما يشرق ببيان الحق لأنه معاند والمعاند يأبى وينفر ويستكبر عن قبول الحق وفي المقابل قال ويشرق قلب المؤمن باليقين نعم يا إخوة لا اجل من رايه العلم يحارب بها عدوان المعتدي ويعالج بها جهل الجاهل يبقى العلم سلاح الأمة الأعظم في كل نائبة تنزل بها وكل مصيبة تحل بساحتها وكلما اردنا أردنا للأمة نهوضا من كبوتها واستعادة لمجدها وعزها وسؤددها فاعلموا أن العلم هو السبيل الأعظم للوصول إلى هذه المرادات أجمع نعم بالعلم تحيا الأمة بالعلم تنقاد إلى سواء السبيل وقد قال الله لنبيه مبينا هذا المنهج العظيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن شاء أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج في هذه السبيل التي اعلنها فلا مناص من هذا المنهاج على بصيرة البصيرة هي المنهاج العلم الذي نستبصر به مواقع الخطا العلم الذي نستدل به مراد الله العلم الذي نعرف به طريق النجاة العلم الذي به نحق الحق ونبطل الباطل حتى الباطل الذي تريد دفعه عن ساحتك حتى التهمة حتى المجازفة حتى اللوم حتى كل سوء عندما يهجم به عليك العدو فاعلم أنه لا أجل من العلم تعيد به الحق إلى نصابه تبطل الباطل تظهر عوارة تكشف عن ذلك كله ولهذا قال المصنف رحمه الله إن هذه البينات وهذه الدلائل وهذه الأبواب من العلم المشرق بنور الوحي بنصوص الكتاب والسنة قال يشرق صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين ولنكن صراحا يا أحبة لما ابتلينا لما بما طفح به لما طفح به حقد الغرب الكافر في بعض المواقع من إرادة السوء والسخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام في سنوات سبقت وقد أصابت الأمة عاصفة من موجة الغضب والانفعال لأنه لا أحد يرضى أن ينال عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام مع علمنا كلنا والله أنهم مهما فعلوا فإنهم لن يمكنهم أن يحجبوا الشمس بغربان وأن أحدهم لو ظل ينفخ ملأ فيه ورئتيه بكل ما يملك من قوة فلن يطفئ نور الشمس أبدا لكننا أمة محبة ويسوءنا أن يتعرض أحد لحبيبنا عليه الصلاة والسلام ولا نرضى بذلك على الإطلاق فاعلموا رعاكم الله أنه من أعظم ما يمكن أن يسكن به غضب الأمة وتثبت به قواعد الإيمان الراسخ في قلوب هذه الأمة هو العودة إلى تأصير هذه القواعد أن تتشرب الأمة كلها صغيرها وكبيرها رجالها ونساؤها ذكرانها وإناثها متعلمها وجاهلها الكل أن تتشرب القلوب بهذه المعاني العظيمة في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم مكانته عند ربه لأنه كان يؤسفنا أن نقول لما اعتدى وتطاول علينا بعض بني الغرب الحاقد سوءا وعدوانا وجهلا وشماتة وسخرية واستهزاء وأذى كان من الصراحة أن نقول إن بعض بني الأمة من حيث لا يشعر كان هو الآخر مسيئا كان هو الآخر مفرطا كيف لما كان حيث بلغ به الغضب مبلغه الأكبر كان لا يزال منصرفا تماما عن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أقول معرضا لأنه لا أحد يجرؤ أن يعرض عن سيرة وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه القصور الذي كان واقعا فكان منعطف خير تعود به الأمة إلى الإقبال على منابع السيرة والإقبال على هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا يؤذينا تطاول الغرب وانتقاصهم وتعديهم وبعضنا قد يكون متعديا من غير أن يقصد تعدينا على تراث رسول الله عليه الصلاة والسلام بزهدنا عنه يا إخوة بإعراضنا عن الإقبال على الاستكثار منه عن التشرب عن التضلع من هدي وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويشرق قلب المؤمن باليقين وتملأ أنواره جوانح صدره ويقدر العاقل النبي حق قدره نعم هذا هو محصلة الوقوف على هذه المعاني العظيمة في إيماننا بحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يثبت له من المعاني والصفات هذا الذي يثمر هذا النور العظيم في قلوب المحبين من أمته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويتحرر الكلام فيه في بابين نعم الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمه وفيه ستة عشر فصلا عش... الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروؤه عليه من الأعراض البشرية وفيه تسعة فصول القسم الرابع في تصرف, في تصرف وجوه الأحكام على, ما على من تنقصه أو سبه عليه السلام وينق وينقسم الكلام فيه في بابين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 الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته وفيه عشرة فصول نعم القسم الرابع وهو آخر أقسام الكتاب وانظر كيف تدرج المصنف رحمه الله حتى خلص إلى هذا القسم الأخير مرة أخرى بدأ رحمه الله ببيان عظيم قدره عند الله عليه الصلاة والسلام ثم ثنى ببيان حقوقه الواجبة على أمته عليه الصلاة والسلام ثم ثلث فيما يجوز إثبات نسبته إليه صلى الله عليه وسلم من الأوصاف البشرية التي ربما كانت في نظر البعض نقصا هل يجوز أن تثبت في حقه أو لا يجوز وهل يجوز نسبتها إليه أو لا يجوز ثم خلص إلى قسم الأخير وهو الكلام في حكم. من تعدى بعداوة وكراهية وبغضاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا شتما استهزاء انتقاصا حاشاكم كيف يكون التعامل وما موقف الدين والشرع في هذا الإنسان الذي يبلغ به التطاول مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما أراد الحديث عن هذا القسم جعله في بابين قال رحمه الله الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص يعني قبل أن أحكم على المستهزئ والشاتم والساخر والمتنقص علي أن أعلم أولا ما هي الأعمال التي نعتبرها في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام سخرية ما هي المواقف التي تعتبر انتقاصا ما هي الأفعال التي يمكن أن نصنفها أنها تعد على مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من روعه وجودة تصنيف المصنف رحمه الله فلما يتبين هذا الباب نشرع في الباب الثاني في حكم الواقع في هذه الأعمال في حكم شانئه ما الشانئ؟ الشانئ المبغض ولهذا قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك يا محمد ومنتقصك ومؤذيك هو الأبتر يعني هو المقطوع الذكر هو المعدوم البركة هو الذي لا شأن له في الدنيا ولا في الآخرة ويبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام رفيع المقام عظيم القدر عند ربه وعند أمته صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يكن الشانئون الأوائل بأكثر شؤما من الشانئين الأواخر في الأمة فلا الوليد بن المغيره ولا ابو جهل ولا ابي بن خلف ولا اميه بن خلف ولا غيرهم من صناديد قريش ممن عاندوا وحقدوا وحملوا في قلوبهم كراهية وعدوانا وبغضاء كانوا أصحاب شؤم وتصيبهم الآية بلا شك إن شانئك هو الأبتر فانقطع ذكرهم وشانهم أخبرني ما شأن أبي جهل في الأمة أخبرني ما شأن, ما شأن الوليد بن المغيرة وما شأن عقبه بن أبي معيط كيف كان هؤلاء يزهون سخرية وافتخارا وتكبرا بما هم عليه من الكفر والعدوان لكن لما بلغ بهم عدوانهم وتماديهم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نهاية أحدهم قول ربه إن شانئك هو الأبتر وأما المعتدون الأواخر في الأمة فإن أحدهم ايضا لن يعدوا هذا النص إن شانئك هو الأبتر ستزول الأيام وتدور الدول وتتعاقب السنوات فابحث لي لا أقول بعد عشرين سنة بل بعد أيام معدودات عن هذه الحملة البشعة التي يقودها أولئك المنتقصون لرسول الله عليه الصلاة والسلام أسألكم بالله ابحثوا عن أي شأن لهم في الحياة عن أي مبلغ وصلوه بما أرادوه والله ليس إلا الخمول والانقطاع والخيبة والخذلان هذا وعد الله إن شانئك هو الابتر فهل استطاع أحد عبر تاريخ الأمة الممتد إلى اليوم أن يكون سدا منيعا يوقف؟ بعثة وسنة وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ابدا بقي شأنه في رفعة وذكر ورفعنا لك ذكرة وبقيت سيرته في انتشار وبقي أتباعه في امتداد وبقي دينه في ازدهار ويبقى الشانئون المغرضون والحانقون الساخرون المستهزئون في أفول وانحدار إن شانئك هو الابتر فوالله بقدر ما يصيبنا من الحزن والأساء أن يتعرض مشؤوم مشؤوم أبتر لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام بقدر ما تسلين مثل هذه النصوص إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس إن شانئك هو الأبتر كم تحمل هذه النصوص القرآنية تسلية للنفوس المؤمنة وكم تنفس عنها من كربتها وكم تجعل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أرفع بكثير بل لا مجالا إلى الوصول إلى التطاول عليهم إنما, إنما أرادوا أن ينتقصوا من شأنه تنفيرا للناس عن دعوته عن سنته عن سيرته عن بعثته عن الاستمساك بدينه الذي بعثه الله تعالى به عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه عليه الصلاة والسلام وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته أي بيان أحكام ذلك كله في الشريعة هل يستتاب أم, أم يحكم بردته وإذا حكم عليه فعاش أو قتل هل يثبت الصلاة عليه كسائر من تقام عليهم الحدود وهل يثبت لوراثته وراثة منه أم يبقى مرتدا واختلاف الدين مانع من الارث؟ الى غير ذلك من الاحكام التي جعلها في هذا الباب الثاني من القسم الاخير في الكتاب نعم وختمناه بباب ثالث جعلناه تكمله لهذه المسألة ووصله للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جعل المصنف رحمه الله هذا الباب الأخير في الكتاب تتمة لما تكلم عن حكم من يسب أو ينتقص أو يشتم أو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ملحقا بهذا الباب بابا أخيرا وهو الحديث عن حكم سب الله عياذا بالله أو سب الرسل الكرام عليهم السلام أو ملائكة السماء عليهم السلام أو كتب الله المنزلة أو آل رسول الله عليه الصلاة والسلام أو صحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين ووجه ذلك والجمع بين هذه المذكورات أنها حرمات والله يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه حرمات الله جمع حرمه، والحرمة كل ما له قدر ومكانه محترمة في دين الله فالرسل والانبياء والملائكة والكتب وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء ثبتت النصوص في حقهم بالحب والاحترام وعظيم المنزلة والمكانة إذا هذا من حرمات الله فجعل رحمه الله هذا الباب خاتمة للكتاب في الحديث عن التعدي على حرمات الله موصولا بالحديث عن التعدي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أيضا ختما بديعا ومناسبة لطيفة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا التبويب الذي سمعت تفصيله وتقسيمه نعم. وأختصر الكلام فيه في خمسة فصول وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحد، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين، وبالله تعالى لا إلا لا إلا ويعرض عن الجاهرين، وبالله تعالى لا إله سواه أستعين. نعم ختم رحمه الله مقدمته بهذه العبارات. التي جمعت بين جمال اللفظ وجودة المعنى قال وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب أبواب الكتاب على التقسيم الذي سمعت تفصيله وتدريجه قال ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة رجا رحمه الله أن يكون كتابه بما أودعه من هذا التقسيم البديع وهذا التبويب الماتع أن يكون في غرة الإيمان لمعة منيرة لو شبهت الإيمان بكائن له غرة يعني له جبهة في رأسه والغرة هي ما, ما يمكن أن يبدو في بادئ النظر لأن تنظر لأي إنسان فتكون جبهته هي مطلع رؤيته فيضرب المثل بالغرة لأنها مطلع الجبهة والجبهة أعلى الرأس والرأس أشرف الأعضاء إلى آخر هذه المعاني لو شبهت الإيمان كائنا مجسدا يقول فاني لا أرجو أن يكون هذا الكتاب لمعة منيرة في غرة الإيمان وما أعظم ما ترجاه رحمه الله بكتابه لا أن يكون دفقا لا لا أن يكون فقط نابعا متدفقا يروي الإيمان في القلوب بل يكون في محله الأسنى وصورته الازهى أن يكون لمعة منيرة في غرة الإيمان قال وفي تاج التراجم درة خطيرة ايضا لو كانت التراجم والابواب والكتب والمصنفات التي جادت بها اقلام العلماء رحمهم الله فإنه يريد من كتابه هذا أن يكون درة في تاجها لو شبهنا مصنفات العلماء في الإسلام بتاج تضعه الأمة على رأسها افتخارا بنتاج علمائها ومصنفاتهم فإنه يرجو أن يكون كتابه درة في التاج الذي تضعه الأمة على رأسها ليس تفاخرا وازدهاء بما كتب رحمه الله وليس فخرا واختيالا حاشا لكنه رجاء صادق بعظيم مضمون الكتاب فإنما فيه حقيقة كما سمعت واطلعت من التبويب هو من صميم الإيمان ومن عراه الوثقى التي يستمسك فيها بأصول الدين وشرائعه ولذلك رجا أن يحتل الكتاب هذه المنزلة العظيمة ولعل الله بلغه مناه بانتشاره بين ايدي الأمة وتتابع القرون تتعلم وتقرأ وتدرس فيه قال رحمه الله تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس تزيل الإشكالات وتحل الشبهات وتوضح كل شيء من شأنه أن يبقى حائرا به صاحبه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين وبالله تعالى لا إله سواه أستعين ونحن أيضا بالله لا إله سواه نستعين في دراسة الكتاب والاتيان على أبوابه سائلين الله تعالى للمصنف عظيم الرحمة والمغفرة وجزيل الأجر والثواب وسائلين الله تعالى لنا عظيما النفع بقراءة الكتاب وتدارسه وأن يكون من العلم الذي ينفعنا الله تعالى به ويكون حجة لنا لا علينا نعم. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله تعالى لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام وصدق رحمه الله لا خفاء والله على كل من تعلم طرف العلم فصغار المتعلمين في الأمة وأوائل الطلب في دراسة العلم يفقه به المتعلم المبتدئ فضلا عن المتقدم أو المنتهي يعلم عظيم منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ربه بما يقرأ بما يقف عليه من النصوص كما قال تكل الألسنة والأقلام أن تصف بالله عليك كيف يمكن لك أن تعبر كيف يمكن أن يقوى أحدكم على وصف هذا المعنى لما يقول له ربه متلطفا معه في التعامل ما ودعك ربك وما قلا بالله حدثني عن شعور يقع في قلب بشر يقول له ربه ما ودعك ربك وما قلا ويزيد في إكرامه ومدحه والحفاوة به ولسوف يعطيك ربك فترضى بل حدثني عن وصف بالله يمكن أن تعبر به عن عظيم منزلة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ربه وربه يقول له في أمر يتعلق بتشريع وصلات وقبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة اسمع إلى السياق الذي تقرأه الأمة وتسمعه إلى قيام الساعة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها بالله صف لي هذا المعنى وحدثني عن عظيم منزلته عند ربه وربه ربه يخبره بشيء يرضيه فلنولينك قبلة ترضاها وقد قال له بمكة قبل الهجرة ولسوف يعطيك ربك فترضى وسيأتيكم في ثنايا الكتاب البديع هذا أن بعض السلف قال ليس في الآية ليس في القرآن آية أرجى للأمة وأعظم استمساكا من هذه الآية لما قال لأن الله وعده قال لسوف يعطيك ربك فترضى وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى لأحد من أمته بالخسران ولا النيران والعياذ بالله وإذا كان ربه قد وعده فإنا والله إنما نتوسل مع ضعيف علمنا وقليل عملنا وعجز حيلتنا بعظيم مكانتنا عند ربنا بمنزلته عليه الصلاة والسلام لأن الله وعده أن يعطيه حتى يرضيه فما علينا يا أحبة إلا أن نسلك سبيل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا القسم من الكتاب يعرض فيه المصنف رحمه الله طرفا لأن القرآن والله يا إخوة مليء بذكر فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعظيم منزلته عند ربه هذه واحدة والأخرى أن هذه الفضائل جاءت في القرآن متعددة الأنحاء مختلفة الأصناف فتارة فامتلاء نصوص القرآن العظيم بفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وجه من وجوه الفضل والوجه الآخر هو تعدد ذكر هذه الأوجه فتارة تجد القرآن يذكر جميل أوصافه عليه الصلاة والسلام وتارة صريحة ناء ربه عليه وثالثا توعد الله عز وجل من تعدى عليه أو ازتهز به أو آذاه ورابعا تجده وعد الله بالنصره له والتأييد ورابعا وخامسا وعاشرا تعدد هذه الأوجه أيضا مدعاه للفضل والتعظيم وأما الثالثة فانه يبقى هذا مدخلا مهما وأنت تقرأ القرآن سورة سورة وآية آية فتجد فيها عظيم الحفاوة الإلهية بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وعظيم منزلته عند ربه ويستقر في فؤادك صدق وعد الله تعالى له بالنصرة والتاييد وعظيم المكانة والحفاوة والمنزلة فإن هذا يقودك لا محالة إلى أن تملأ صدرك إيمانا وتعظيما وانقيادا نحو أن تحل هذه المنزلة في قلبك مكانها اللائق وأن يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام الحظوة والمكانة العظمى في نفوس أتباعه وامته هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله في مطلع هذا القسم الذي سنستأنف فيه لقاءنا المقبل إن شاء الله تعالى ولسان حال أحدنا إذ يقف على هذه المعاني أن يملأ صدره إيمانا وتعظيما وإجلالا بمحبة تقوده إلى صدق الطاعة والاتباع وصدق الاستمساك برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يحملنا على أن نحمل هذه المعاني بصدق وجلاء ويقين ونؤمن أنك خير الوراء ومسك الحياة وخير الأنام تفيض بحبك أرواحنا عليك الصلاة عليك السلام أضيء جمعتكم أيها الكرام بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست والله قناديل تعلق ولا مصابيح تضاء إنما هي صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليكم صلوات من ربكم مضاعفة عشر مرات فأعظمنا بركة ليلته هذه هو الذي ظفر بصلاة ربه عليه وأكثرنا حظا بصلاة ربه عليه الذي هو أكثرنا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفر عن الصلاة عليه الغافلون اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم يا أكرم الأكرمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا بلغ يا رب الوافدين من حجاج بيتك الحرام مناهم وتمن لهم اداء مناسكهم وحقق مقاصدهم يا علي يا كبير اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وتقبلهم منا يا ذا الجلال والاكرام واجعل عملنا صالحا خالصا لوجهك الكريم يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفنا شر الاشرار واعتداء الفجار واحفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أيد عبدك خادم الحرمين بكل خير وتوفيق وسداد وهدى أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل واجعله صائبا سدادا مهديا وأصلح له يا رب سائر عمله في خدمة عبادك ودينك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين نستانف لقاءنا يا إخوة بعد الحج إن شاء الله ويقف الدرس الأسبوع القادم فما بعده إلى بعد الحج إن شاء الله تعالى